الله الذي ا ل رفع س م ا و ا ت ت بغير عمد ر و ن ه النابلسي و ل أ ر ر ض ا للعلوم ه الذي ر ف ا س م ا ا ت الذي رفع الاسلاميه و ا ت عمد ترونها ثم استوى ى ل ر و خ ر ا ش م س و ل ق ر كل ج ج ر ي ل م و ي و ع ه ا ل ي ا ب ل ا ل س ي ا للعلوم فيها ر ا ي و ن ا ل ا ومن ك ل ا ل ث م ر ا ت جعل ف ي ه ا زوجين ث م ي ي ا ء ا ل ل ي ل ا ل ن ه ا ر ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات م وجنات من اعناب وزرع ونخل ز ر ع و ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد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 أ و ل ئ ك النابلسي ذ ي ك ف ر و ر للعلوم ا ل أ س ل ا م ي ه ب ا ل س ي ئ ة قبل الحسنة و ق ق د ع ه النابلسي م ت للعلوم ن ا الاسلاميه اسماء ل الله ا ل ة م ن ربه إن م ا أنت منذر و س و م ه ا د ن ا ل ل ه ي ع ل م ما م ت ح ل ك ل أنثى و م الاسلاميه ء ع ن د غيب الشهاده الكبير, الكبير المتعال سواء منكم من أ س ر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب, وسارب ب ا ل ن ه ا ر ل ه م ع ق ب ا ت من ب ل س ي للعلوم ن أمر ا ل ل ه ل ه م ع ق ب ا ت م ن خلفه ي و ظ و ن ه من أمر ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه لا ي غ ي ر ما ب ق و م حتى حتى يغير الاسلاميه و خوفا خيفته وطمعا وينشئ ويسبح الرعد بحمده والملائكة السحاب الثقال بحمده من الرعد ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد له د موسوعه ا ل ن ل ا ل ن ا ب ك ف ي إ للعلوم ى ا م ا ي ب ل غ ه الاسلاميه هو ب ب ا الآصال اللهم قل من رب السماوات و ا ل أ ر ض قل ل ل ه قل أ ف ت خ ذ ت م من ج و ن ه أ و ل ي ا ء لا يملكون ل أ ن ف س ه م ن ف ع ولا ضرا قل هل يستوي ا ل أ ع م ا ل أ م هل تستوي الظلمات والنور أ م جعلوا لله شركاء خ ل ق و كخلقه فتشابه الخلق علينا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أ ن ز ل من السماء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 فينكث في ا ل كذلك يضرب الله ل أ ر يضرب ض ا أ م ث ا ء الله م الحسنى ل موسوعه ما في الأرض جميعا م ث ل م ث م ا ه ل ف ت د و ا ب ه و ل س ي للعلوم أ و الاسلاميه ه جهنم م و م ه د أ ف ن ع ل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 ا ل ح س ا ب والذين ص ب و ا ب ت غ ا ء وجه ربهم و أ ق ا م و ا واقاموا ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا مما رزقناهم سرا وعلانيه و ي د ر ا و ي د ر ؤ و ن بالحسنه السيئه اولئك لهم ع ق ب ا ل د ا ر جن و موسوعه ن صلح ا م و ذ ر ي النابلسي ت ه م و ا م د خ للعلوم و ي من ا ل ب ا ب س ل ا م ع ل ي ك م ا س م ا ع الله الحسنى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 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلى المنزل لا تطمئن بذكر الله تطمئن القلوب الذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ب ل و ب ل ل ه م و ح س ن م ا ل ك أ ر س ل ن ا ك م ي ه م ن قبلها ل أمم ت ت س و ع ل ي ه م ا ل ذ ي ي أ و ح ن ا إ ل ي ه وهم ي ك ر و ن ب ا ل ر ح م ل ق ل ه و ربي ل ا إ ل ه إ ل ا هو ع ل ي ه توكلت و إ ل ي ه م ت ا ب و ل و أ ن ق ر آ ن ا سيرت ب ا ل ج س ا للعلوم أو ق ت به ا أ أ ر ض ك ل به الاسلاميه م و ت لله ل أ ر ج م اسماء أفلم أ ي ي الذين ن و الله ا ل ا س ج م ي ن ا ولا يزاد الذين كفروا الذين يزاد ي ت ص ب ه م بمن ص ع و ا قارعة أ و تحل قريبا من دارهم حتى يأتي قريبا الله الله دارهم من و ع د ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه لا ي خ للعلوم ف ا م ي ا الاسلاميه ن ن خبلك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 ولقد ا س ت و ز ع ه ا ل م ن ق ب ل ك ف أ م ل ي ت للعلوم ذ أخذتهم ي فكيف ن كان كفروا ثم ق ا ب أفمن ق ا ئ الاسلاميه ى كل نفس ب م ك ب ت و ج ع و لله شركاء ت ن ب ئ ن ه ب م الله ا ي ع م أم في الأرض ا ب ظ ر من ا ل ق و ل بل زجن للذين زجن ك ف ر و ا م ك ر ه م وصدوا ع ن ا ل س ب ي ل و م ن يضل من يضلل الله له فما هاد لهم عذاب في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ل ع ذ ا ب ا ل آ خ ر ة أشق وما ل ه م من ا ل ل ه من و ا ق م ث الاسلاميه ل ل ت ت ق و ن ج ر من ت ت ح ا ا ل س م ا ر أ ك ل ه الحسنى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 وكذلك ك أنزلناه ح موسوعه ا عربيا ل ئ ن ا ا ء م بعدما جاءك ل ن ا ل ب ل م س ا للعلوم ك من ا من الاسلاميه واق و ق د أ ر س ل ن واجعلنا م و ج ا و ع ه ا كان ل ر س و ل أ ن يأتي بآية إ ل ا ب إ ن ا ل ل ه ل ل أ ع ل كتاب ي م ح ا ل ل ه م ا س ش ا و ي ث ب ت و ع ن د ه أمنا الكتاب. وإما شركه ا ل ذ ي ن ع د ه م أو ن ت و ف ي ن ك فإنما ه د ع و ي ا ا غير ربحيه ذات أن مضمون ا ج ت م ا م ع ق ب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر بمن عقب الداع ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كذا بالله شهيدا بيني وبينكم ومن, ومن عنده علم الكتاب